إذا ما لتلاه فقد عليه رزقه فيقول, فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ التراث أَكْلًا لما وتحبون المال حبا جما كلا إِذَا دكت الْأَرْضُ دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ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 احد ولا يوثق وثقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجيعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي